أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا براء تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلون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 ك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إنك من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا مضارين إن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 وَقَدْ خَلَتْ سُنَنُ الْأَوَّلِينَ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَانُوا إِن وإنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزينا للناظرين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 وَمَن لَهُ لَّهُ بِرَازِقِينَ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ وَاقِعًا فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً أسقينكم فأسقينكم وما أنتم له بخازنين وإن لنا نحن نحيي ونميت ونحن الورثون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 خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صل صالماً من حبل مسنون، فإذا سويته ونفخت فيه من روحه، فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون، إلا إبليس أبا أيكون مع الساجدين. قال يا كألا تكون مع الساجدين قال لم أكن أسجد لبشر خلقته من صلصال من صلصال من حمّى مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظري إلى يوم يبعث قال فإنك من المطرين إلى يوم الوقت المعون. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولا أغوانهم أجمعين إلا عبادك منهم. قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لما لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيوم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 الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجنون قالوا لا توجل إنكم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 اطبكم أيها المرسلون قالوا إن أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل نطف إن لم نجئهم أجمعين إلا برأته قدرنا إنها لمن الغابرين لَمَّا جَاءَ آلُ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ لَصَادِقُونَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطَعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ آدْبَارَهُمْ وَلَا يَنْتَفِتْ مِنكُم أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَن نُّدَابِرَهَا أُولَئِكَ قَطُوعٌ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 إن كنتم فاعلين لعم ك إنهم لفي سكرتهم يعمون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عليها سافلها وأنطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لا آيات للمتوسّمين وإنها النقيم إن في ذلك لا آية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فأنتقبنا منهم وإنهما لبِإمام المبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيون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 وإنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر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 ساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين